بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل الجديدة بسمة أمل النهاردة عن إيميل جالي على الإيميل بتاعي بفتح الإيميل الصبح بس صرت لقيت إيميل بعتاه بنت البنت الحقيقة انا و أنا بقرأ الإيميل حسيت أن أنا عايز أقوله لكم مش حقرا يعني لكن أقول لكم معناه علشان انا أعتقد أن الفكرة دي ناس كتيرة بنات كتيرة محتاجة تسمعها النهاردة الكلمة للبنات هي البنت بتقول أنا حبيت ولدت وحبيته حب كبير جدا جدا جدا انا اعرفه مش بطريقة مش مؤدبة لا احنا نعرف بعض عائليا من زمان من زمان من زمان من واحنا اطفال ومتربيين العيلتين كانوا اصدقاء لبعض والعيلتين بيصيفوا مع بعض واحنا كنا في مدارس مع بعض وبالتالي كان, كان طبيعي ان انا اعرفه وهو يعرفني ونشأت مني تجاهه عاطفة كبيرة جدا جدا جدا وبدأت أتكلم معاه وبدأ يتكلم معاه لكن احنا فاهمين ان احنا ناس محترمين وان هذه العاطفة لازم تروح في سكة الإيه؟ الجواز وبدأت أكلمه على الجواز وبدأ يكلمني على الجواز لكنه ما بيتقدمش وبدأت اليوم تعدي وأنا بتعلق بيه جدا أنا بحب حب شديد وهو ما بيتقدمش والوقت بيعدي أنا سني دلوقتي داخل على السبع عشرين سنة انا, أنا اعراقه من الطفولة انا, أنا امنيتي ان انا اتجوزه البنت باعتلي الاميل دوا وجواه بقى اهات كتيرة ودموع كتيرة وعاطفة كبيرة وفي نفس الوقت البنت نقية جدا بتقول لي أنا مش ممكن أعمل شيء غلط لكن انا مش عارف أتصرف إزاي وهو ما بيبدينيش عقاد نافع طب استني السنة الجاية أصلاً لسه وضع المالي مش عارف إيه طب بس لما تنقل من الشركة دي للشركة دي أصلاً أنا عايز أقنع أمي بنقاط معينة وأنا تعبت وتهت من القصص والحواديت طب أقول له خلاص كل واحد يروح لحاله وقال لا لا اوعد سبيني أنا حنتوزك وبعد تالي بتقول لي أعمل إيه أنا رضيت علي انت اصلا غلطانه ازاي تقبلي انك تعلقي نفسك كل المده دي انت غلطانه انك انك علقتي عمرك محدش العمر. ما حدش بينتظر العمر الكلام ده غلط الحل اللي انا بقوله لك وبقوله لكل البنات اللي زيها اللي حالتهم كتير زي كده الحال انك ما تعليقش نفسك الحال انك ما تسبيش نفسك بالطريقة دي ده غلط اللي عايز يتقدم أهلا وسهلا يجي يتقدم ويتجوز اللي عايز يماطل وياخد نفسكة طويلة ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول علم اتجوزك اللي متجوزة بيقول للرجال فلا تضروها كالمعلقة ما تسبيهاش متعلقة حرم عليك ده, ده بيقول للرجل اللي متجوز واحدة وسايبها فلا تضروها كالمعلقة ما بالك بقى والله, والله يا شباب عيب عليك انك تعمل في بنتا حاجة زي كده وانت يا بنات عيب عليكم انك تقبالي وضع زي دون من الاول ها انت بتتكلم جد اتفضل ابو يا امي موجودين البيت موجود طب, طب هي بقى في وضعك الحالي الحل ايه الحل انك تحطي ديو ديت. يعني ايه ديو ديت. تحطي سقف تقولي له قدامك تغلطو ده كده يعني ايه أخرك 6 شهر ما تقوليهش بقى قدامك 3 سنين وتحسن الموضوع تيبقى بتخزري بقى يعني بقى أنت حتضيعي عمرك في الانتظار قدامك 3 شهر 3 شهر يا تحسن الموضوع يا الموضوع تقفل نهائياً و... وما تنتظريش أكتر من كده وتشوفي حياتك وتبدأي حياة جديدة وتاخدي فترة كده يعني تسكوتي كده بريك كده تقولي إيه بقى أهدى بقى أهدى بعدين تبدأي حياتك من أول وجديد فكنا هتفضلي عايشة في القصص دي إلى مدى نهاية مصحتي للبنات كلهم اوعي اوعي تعلاقي عمرك بالطريقة دي اوعي تعيشي في القضية دي ما تعلقيش ما تخليش حد يعلقك طيب حصل اللي حصل حطي دي ريت حطي تاريخ حطي سقف. قدامك اسبوع. قدامك شهر قدامك 13 شهر حسب الحاله بعد 13 شهر ده انتهى موضوعك ما تحاوليش تكلمي تاني انتهى الموضوع انا همشي في طريقي و... وتقفل الموضوع لو هو جاد هيخلص انا بقول لك الكلام ده علشان نصيحه لكل بنت اوعي تقعي في موضوع تعليقه العقد لغايه ما العقد يروح ونصيحه لكل شاب اوعى تعامل كده ببنت قادر تتجوز وتقدم مش قادر اصبر واكتب واسكت لغايه ما احصل بسمة أمل لبنتنا وربنا يحفظهم يا الله شكرا والسلام عليكم ورحمة.